وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهرة عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وَيُذْهِبَ غيظ قلوبهم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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون Yubashiruhum Rabbuhum b'irahmati minhu wa rizwanin wa jenna'tin lhum fiha na'imun muqim Khalidin fiha abada inna allaha indahu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتور منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 نصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 يا ايها الذين امنوا ان كفرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 إن عدة الشهود عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذَلِكَ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن في رخافة وثقل وجهاد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم وَمِنْهُم ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة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 فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا هَل لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ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 لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون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 ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل اللَّهِ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم، ورضوال من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم،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 فَإِن رَّجَاكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن كُنتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وضاقت عليهم أَنفُسُهُمْ وظن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 واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون